ايه مشتاك الغلاق والغلاق قلبي عطاك ايه ايه ايه, إيه يوم ما من سوا بَدْ غيرك يموهِمَّ يا نبع الحنان يعطر الروح المكان الغلا باقي زمان وأنتي أغلا من العيون هي مش الغلاك والغلاء قلبي أعطاك أي يما من سواك ولا أبد غيرك يمون شفتك تسوى كثير والله عني لك أسير حبك بقلبي كبير وانتلك قلب حنون ضمتك تشفي عناي